أحياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم وجمعنا بكم في النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إنه تعالى جواد كريم مازلنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه للحافظ الإمام أبا زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى انتهيت في المرة الماضية من آخر حديث عن أو من جملة باب الإخلاص أو ما يسمى بإحضار النية فقد بينا الإمام رحمه الله أو قسم الإمام رحمه الله كتابه على أبواب فانتهيت المرة الماضية من باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية والباب اليوم الباب الثاني وهو باب التوبة ومن منا لا يريد أن يتعلم كيف يتوب وقد جاء به الإمام النووي رحمه الله حتى يعلم الناس كيف يتوبون وهو من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما عاهدنا الإمام النووي رحمه الله في هذا الشرح وفي هذا الكتاب يأتي أولا بتعريف ميسر عن معنى الباب ويستشهد ببعض الآيات من الكتاب العزيز ثم يبدأ في سرد الأحاديث شيئا فشيئا وهذا تقسيم طيب فيه نفع وفيه فائدة عظيمة في أن الذي يقرأ هذا الكتاب يقرأه بتنظيم وبترتيب والأصل عندنا الكتاب والسنة وما عاداهما لا يقبل وكل النصوص مستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فباب التوبة عظيم والتوبة لها أهمية كبيرة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بها في أحاديث كثيرة يحض أصحابه وأمته على لزوم التوبة وخطر البعد عنها لأنها الأصل في العبادة لو لم يكن الإنسان يجعل لنفسه حظا من التوبة لهلك ولكن من رحمة الله علينا أن جعلنا إن عصيناه رجعنا إليه بتوبة نصوحة بتوبة صالحة بتوبة خالصة فلذلك لابد أن نفهم أولا معنى التوبة وكيف نحققها تحقيقا صحيحا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بها فالإمام هنا الإمام النووي رحمه الله قال باب التوبة وتكلمت عن الباب في المرة الماضية أو المرات الماضية عند الكلام حول عن باب الإخلاص وإحضار النية قلت أن الباب هو الذي يتجاوز منه إلى مكان آخر الباب هو الذي يتجاوز منه إلى مكان آخر فهو عبارة عن طريق يوصلك إلى فهم ما بعده من الكلام في صوت ان شاء الله طيب أما التوبة فهي في اللغة من تاب يتوب إذا رجعا إذا رجع الإنسان عن شيء فإنه يتوب عنه هذا في اللغة أما في الشرعي فهو الرجوع من معصية الله عز وجل إلى طاعته الرجوع من معصية الله عز وجل إلى طاعته هذه هي التوبة تعريف يسير لو تدبره الإنسان وعمل به فقد حقق التوبة الرجوع من معصية الله تبارك وتعالى قد وقع شخص في معصية وبعد أن فعلها ندمة وأراد أن يرجع يرجع إلى الله عز وجل فقال لا بد أن أتوب اشترط لتوبته أنه يندم على ما فعل ويعزم ألا يعود لفعل هذا مرة أخرى كما سيأتي في الكلام حول مقتضيات التوبة أو ضوابضها أو شروط التوبة واعلى هذه التوبة من الذنوب هي التوبة من الشرك التوبة من الشرك الله عز وجل يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف هذا بالنسبة إلى الكفار وما لهم من عظيم ذنب الله عز وجل يقول لهم إن تبتم إلى الله عز وجل ورجعتم إلى رحمته وإلى طاعته وإلى رضوانه يغفر لكم ما قد سلف والسلف هو الماضي ما قد سلف ما قد مضى كما ذكر ذلك الرازي في مختار الصحاح فهذا أجر عظيم على من يفعل ذلك لله عز وجل التوبة لها شروط لا بد أن تعرف حتى إذا وقعنا في معصية الله عز وجل نتوب إليه ونرجع إليه سريعا وقد بين أهل العلم أنه ربما تزيد عن الثلاثة فهذه الشروط عرفت بالاستقراء ليست ملزمة وإنما لا بد أن يدخل فيها الشخص بفعل بعض منها او بعض منها اول هذه الشروط الاخلاص لله عز وجل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الاخلاص لله عز وجل كيف لك ان أن تتوب إلى الله عز وجل أو تتوب عن فعل شيء بدون أن تجعل لك أن تجعل لك نية تتقرب بها إلى الله عز وجل هذا لا يعقل أنت تتوب عن معصية لاجل الله عز وجل ولا تتوب عن معصية لأجل فلان أو لغيره لأنك تستطيع أن تفعل المعصية دون أن يراك أحد فليس شرطا أن تتوب عن فعل هذه المعصية لأن فلانا تخاف منه أن يسمع عنك أنك فعلت كذا فأول الشروط في التوبة أن يكون فيها إخلاص لله عز وجل وإلا فلا تسمى توبة وهذا شرط أساسي كي تقبل هذه التوبة الإخلاص والإخلاص معناه القصد وهو النية التي هي خالصة لله عز وجل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في صوت ان شاء الله طيب فإذن أول هذه الشروط الاخلاص لله عز وجل في هذا العمل والتوبة تدخل في الترك أي في فعل الترك أنك تترك شيئا لله عز وجل أنت عصيت الآن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت عصيت الآن ثم انتبهت لأنك قد وقعت في فعل قد حرمه الله عز وجل حياكم الله أخي الحبيب الله فيك. فتنتبه وتقول يا ليتني لم أفعل كذا وكذا هنا إخلاص قل لله عز وجل وأنت لا تراه أي لا ترى الله عز وجل هذا فيه قمة الإخلاص كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما قال له ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هكذا العبد المحسن وهي أعلى مراتب الإيمان فهي أعلى من مرتبة الإيمان نفسها في أنك تعبد الله عز وجل وكأنك تراه رأي العين لأنك لو أمامك أباك أو آخاك او احد قريب منك تستحي ان تج ان تفعل شيئا يشينه امامك يشيدك امامه صحيح لا يستطيع احد ان يفعل شيء لا يحبه الذي يراه فما بالك بانك لو اعتقدت ان الله يراك فهل أنت تعصيه لذلك كان الإخلاص في مسألة التوبة شرط مهم ملزم لمن يريد أن يتوب لأن الله عز وجل هو الوحيد أو هو فقط الذي يطلع عليك في سرك وعلانيتك وإذا عصيت الله في الخلوات فأعلم أنه, يراك فاعلم أنه يراك فلذلك لو بادرت بالتوبة إلى الله عز وجل يجعل لك حسنات كثيرة من حسنة فتجعل عشر حسنات فتجعل إلى سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء هذا فضل كله فضل من الله عز وجل ورضوان ورحمة ونعمة فلا بد من الإخلاص ولذلك لا يجب على الإنسان أن يجعل في توبته هذه رياء أو تسميع هذا من المخاطر لو أن إنسان فعل شيئا معينا ولم يطلع عليه أحد ثم قال أنا أتوب عن هذا الفعل وأخلص النية لله ثم يذهب إلى شخص ويقول له أنا فعلت كذا وكذا وأنا أتوب إلى الله ويذهب إلى آخر ويخرج إلى الملأ ويقول أنا فعلت كذا وكذا وعصيت الله والآن أتوب إلى الله فهل هذا إخلاص؟ هذا رياء لأنك لست في حاجة إلى أن الناس يعرفون عنك أنك عصيت الله ثم تبت إليه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين خطر المجاهرين بالمعصية الذين يجاهرون بمعصية الله عز وجل يسترها الله عليهم ليلا فيفضحون أنفسهم بالنهار هؤلاء من شرار, من شرار الخلق والله عز وجل ستر عليك فكيف تفضح نفسك فلا بد أن تخلص التوبة لله عز وجل حتى يتقبلها منك هناك شرط آخر وهو الندم على ما فعلت من معصية والندم لازم على المعاصي وليس على ما فات من أمور أخرى الندم يكون على المعصية فقط لكن الشخص لو ترك أو تركه شيء معين قدرا سواء في الدنيا لم يحصل مرتبة علمية أو شراء شيء معين فلا يندم لأنه لا يفيده وإنما يندم إذا عصى الله عز وجل لأنه بذلك أضاع على نفسه من الخيرات الكثير وجعل حاله في سوء عظيم فلما يريد أن يتوب لا بد من الندم والندم يجعل الإنسان يستحقر ما قد فعله يستحقر ما قد فعله وهذا يؤدي به إلى عدم العودة إلى هذا الفعل لأنه شعر بقيمة هذا العمل بأنه عمل لا يستحق أن أعود إليه مرة أخرى فوجب علي الندم أن على أنني تركت الخير ووقعت في هذه الرزائل التي لا تزيد الشخص من الله إلا بعده فالندم على ما فعله من معصية والندم أيضا يدل على صدق الفاعل لأنه لو قال مثلا الذي يشرب السجائر لو قال أنا سأنتهي عن شرب هذه السجارة فقط بدون أن يندم على فعله هذا سيعود إليه مرة أخرى لكن لو عرف أنها حرام فتركها في حالها وقال يا ليتني لم أفعل ذلك من قبل ويا ليتني لم أشرب شيئا من هذا من قبل فهذا يكون صادق في نيته وكما حدث ذلك عند تحريم الخمر مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءتهم آية التحريم إنما الخمر والميسر إلى آخر الآيات قال أهل العلم أن الطرقات المدينة ملئت بالخمور عندما جاء الأمر من الله عز وجل كل من كان عنده خمر سكبه في الطرقات فأصبحت شوارع أو, أو طرقات المدينة كلها مليئة بهذه الخمور وذلك استجابة إلى, إلى أمر الله عز وجل وهذا يدل على صدق نيتهم أنهم استجابوا للأمر وندموا على ما فعلوا فضحوا بكل شيء من أجل طاعة الله عز وجل فلا بد للشخص أن يتحسر على ما فاته من الخير بفعله للشر هذا ربما يجعله ينكسر بعد ذلك ولا يعود إلى فعل هذه الأمور مرة أخرى وفيكم بارك الله نفع الله بكم أخر هناك شرط آخر هو الشرط الثالث وهو أن يقلع عن الذنب يقلع هذا الشخص عن الذنب أن ينتهي عنه ويبتعد عنه وهذا أيضا من الشروط المهمة والأصلية أن لا يعود لفعل ذلك أبدا وكما بيّنت أن التوبة ترك للفعل المحرم الترك لفعل محرم كما قلت في معناه شرحا الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله عز وجل فهو ترك يقع من أو ترك المعصية لأجل مرضات الله عز وجل فإقلاعك عن هذه الذنوب وعدم العودة إليها مرة أخرى فهذا فيه خير وهذا يتحقق بعد الندم لأن هذا الشرط لو لم يكن هناك ندم لرجعنا مرة أخرى وفعلنا كذا وكذا بدون أن نشعر بأن هذا حرام أو لا يجوز فعله أو تعافه النفس أو غير ذلك فلذلك وجب التنبيه على هذه الشروط الثلاثة وهي معروفة و دائما أهل العلمي يأتون بمثل هذه الشروط وغيرها ربما بعضهم زاد في الشروط لأن الأمر فيه أنك تفعل ذلك الفعل استجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك النووي رحمه الله لما تكلم بعد ذكره باب التوبة قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب هذا كلام الامام النووي قبل أن يشرع في الحديث قال التوبة واجبة من كل ذنب واجب على الإنسان والواجب هو كما عرفه أهل الأصول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه فالواجب عليك من كل ذنب أن تتوب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط فلها ثلاثة شروط فذكر هنا الشروط قال أحدها أن يقلع عن المعصية كما ذكرت الإقلاع عن المعصية أو تترك هذه المعصية في حينها لا تقول سوف أبتعد غدا أو سوف لا أشرب سجائر آخر الشهر أو ما أشبه هذا من التسويف الذي هو من الشيطان لكن لابد من الإقلاع في حينه جاءك أمر من الله وجاءك أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتقول سمعا وطاعة والثاني أن يندم على فعلها والندم هو المطلوب الذي ذكرته آنفا والثالث أن يعزم الا يعود اليها ابدا ان يعزم الا يعود اليها ابدا وهذا شرط كما قلت يتحقق به تحقق الندم فإن فقد أحد الثلاثه فلم فان أحد الثلاثة لم تصح لم تصح لم تصح, توبته. لم تصح توبته وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة هو ذكر أولا رحمه الله الشروط التي تتعلق بالله عز وجل في عبادته وفي من يقع في معصية الله عز وجل وهناك شروط أيضا في الحقوق أو المعاصي التي تتعلق بالعباد لأن الدين مبني على الإخلاص لله والإحسان للعباد الدين قائم على أصلين الإحسان لله والإخلاص لله عز وجل والإحسان للعباد كلهم وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة التي فاتت وأن يبرأ من حق صاحبها وأن يبرأ من حق صاحبها هذه البراءة من حق صاحبها تدخل في, أمور كثيرة. تدخل في أمور كثيرة لكن حتى نفصل في المسألة أكثر فهذه مسألة تتعلق بالعبد مسألة تتعلق بالعبد رجل ظلم رجلاً فلا بد من هذا الرجل أن يسامحه حتى ترفع عنه هذه المعصية وأيضا هذا الرجل لما وقع في حق أخيه المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يظلم مسلم مسلم فكان هناك واجبات وكان هناك حقوق تتعلق بكل منهما لذلك قال النووي رحمه الله وأن يبرأ من حق صاحبها فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه لو سرق مالا منه يجب عليه أن يرد هذا المال إليه وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه لو كان أيضا سبه أو شتمه فلا بد أن يطلب العفو منه أو يمكنه منه فيفعل فيه مثل ما فعل فيه وإن كانت غيبة استحله منها وإن كانت غيبة استحله منها أي استبرأ منها وأحله من هذا الذنب ويجب أن يتوب من جميع الذنوب ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى وأن نعم وقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا فالتوبة واجب على كل مكلف وقع في معصية فيجب أن يتوب منها قبل موته قبل أن تتوقف التوبة فكما سيأتي من الأحاديث الكثيرة وذكر منها أو ذكر بعضها الإمام النووي رحمه الله أنها لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع الهجرة حتى تخرج الشمس من مغربها اللهم استعين فهذه أمور وجب التنبيه عليها أولا فالتوبة أمرها عظيم وإن لم نتب الآن لا نأمن على أنفسنا فتنة أو عذاب أو موتة أو غير ذلك فوجب علينا التوبة سريعا من كل ما نفعله سواء في حق الله أو في حق غيرنا من العباد هذا أحرى هذا من خلق المؤمنين فبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين وإن شاء الله تعالى نكمل الحاديث إن شاء الله في المرة القادمة بشكر الله لكم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهر أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم